بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود بالقارعة فَأَمَّا ثمود فأهلكوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عادوا فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نقل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء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 فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وأنشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على رجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون, يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فَأَم من أوتي كتابه فيقول أم كتابي فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه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 وذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إن انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون